و إ ذ ا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من ر و ا ي ة ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن م ر ة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص وخرجا ه في الصحيحين أ ي ض ا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آ ي ة المنافق ث ل ا ث إ ذ ا حدث كذب و إ ذ ا وعد أ خ ل ف و إ ذ ا أ ت م ن خان وفي ر و ا ي ة لمسلم و إ ن صام وصلى وزعم أ ن ه مسلم وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ا من علامات المنافق ث ل ا ث ة وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أ خ ر وهذا الحديث قد حمله ط ا ئ ف ة ممن يميل إ ل ى ا ل إ ر ج ا ء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوه أ ن يخرجوا معه في الغزو ف أ خ ل ف و ه ا ل م ح ر م هذا ا ل ت أ و ي ل عن عطاء و أ ن ه قال حدثني به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أ ن الحسن رجع إ ل ى قول عطاء هذا لما بلغه عنه وهذا كذب والمحرم هذا شيخ كذاب معروف وقد روي وجهين هذا كذاب بالكذب عطاء من وجهين آخرين شيخ عن ضعيفين أ ن ه أ ن ك ر على الحسن قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق وقال قد حدث إ خ و ة يوسف فكذبوا ووعدوا ف أ خ ل ف و ا و أ ت م ن و ا فخانوا ولم يكونوا منافقين وهذا لا يصح عن عطاء والحسن لم يقل هذا من عنده وإنما وسلم هذا عنده بلغه عن النبي صلى الله عليه لا عطاء النبي لم يقل صلى يصح عن عن من فالحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لا شك في ثبوته وصحته والذي فسره به أ ه ل العلم المعتبرون أ ن النفاق في ا ل ل غ ة هو من جنس الخداع والمكر و إ ظ ه ا ر الخير و إ ب ط ا ن خلافه وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين أحدهما في النفاق ينقسم قسمين الشرع الأكبر إلى وهو أ ن يظهر ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر ويبطن ما يناقض ذلك كله أ و بعضه وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن أهله وتكفيرهم وأخبر والثاني عهد الله عليه أهله أهله الذي بذن النفاق كان النبي القرآن الدرك الأسفل من النار على صلى أن من في النفاق ا ل أ ص غ ر وهو نفاق العمل وهو أ ن يظهر ا ل إ ن س ا ن ع ل ا ن ي ة ص ا ل ح ة ويبطن ما يخالف ذلك و أ ص و ل هذا النفاق ترجع إ ل ى الخصال ا ل م ذ ك و ر ة في هذه الاحاديث أ ح د ي وهي ث خمسة أ د ه أن ي ح ث ب ح د لمن له يصدقه به وهو كاذب له وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبرت خ ي ا ن ة أ ن تحدث أ خ ا ك حديثا هو لك مصدق و أ ن ت به كاذب قال النفاق ح س كان يقال ا ن ل اختلاف السر و ا ل ع ل ا ن ي ة والقول والعمل والمدخل والمخرج وكان يقال أ س النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب الثاني إ ذ ا وعد أ خ ل ف وهو على نوعين أ ح د ه م ا أ ن يعد ومن نيته أ ن لا يفي بوعده وهذا أ ش ر الخلف ولو قال افعل كذا إ ن شاء الله تعالى ومن نيته أ ن لا يفعل كان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي الثاني أ ن يعد ومن نيته أ ن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف وخرج أبو داود والترمذي وسلم وعد ونوى وقال أرقم الرجل الترمذي جناح أن بن النبي به حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا صلى عليه فلم عليه من يفي يفي عن ليس ل إسناده ا ب ق وخرجه ي و ا ل إ س م ا ع ي ل ي وغيره من حديث سلمان أ ن عليا لقي أ ب ا بكر وعمر فقال ما لي أ ر ا ك م ا ثقيلين قالا حديث س م ع ن ه الله عليه من وسلم ذكر خلال المنافق من النبي خانه خلال إذا وإذا وإذا صلى أخلف كذب وعد ذكر حدث أت ف أ ي ن ا ينجو من هذه الخصال فدخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال قد حدثتهما ولم أضعه على اضعه ل م و الذي ت ض ع و ن ولكن المنافق إذا حدث وهو وإذا و المنافق يكذب نفسه أن إذا حدث يحدث على د يحدث وهو نفسه ي أن خ ف وإذا أتمن وهو يحدث نفسه أن يخون و ق الحديثان أبو ا الرزي في هذا ا ت م ل في ح من ر و ي ة س ل م ا وزيد بن أ ر ق مضطربان الحديثان م وفي الاسنادين مجهولان وقال الدار ق ط ن ي الحديث غير ثبت والله أ ع ل م وخرج الطبراني و ا ل إ س م ا ع ي ل ي من حديث علي مرفوع ا ل ع د ة دين ويل لمن وعد ثم أ خ ل ف قالها ثلاثا وفي إ س ن ا د ه ج ه ا ل ة ويروى من حديث ابن مسعود قال لا يعد أ ح د ك م ص ب ي ة ثم لا ينجز له ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل ع د ة ع ط ي ة وفي إ س ن ا د ه نظر وأوله مسعود قوله صحيح عن ابن مسعود من قوله وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العده ة ذبه وفي سنن أ ب ي داود عن مولى ل عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عبد ا ل ل بن عامر بن ربيعة عامر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيتنا و أ ن ا صبي فخرجت ل أ ل ع ب فقالت أ م ي ياعبد الله تعال أ ع ط ك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ر د ت أ ن تعطيه قلت أ ر د ت أ ن أ ع ط ي ه تمرا فقال أ م ا إ ن لم تفعلي كتبت عليك ك ذ ب ة وفي إ س ن ا د ه من لا يعرف وذكر وقد وجوب الوفاء بالوعد كذبة هاك الزهري هريرة تمرا قال قال تعال لا شيئا اختلف العلماء لصبي يعطيه فهي أبي في عن من ثم فمنهم من أ و ج ب ه مطلقا وذكر البخاري في صحيحه أ ن ابن أ ش و ع قضى بالوعد وهو قول ط ا ئ ف ة من أ ه ل الظاهر وغيرهم منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود وهو المحكي عن مالك وكثير من مطلقا عن يجيبونه به وهو الفقهاء أوجب الوفاء وكثير والثالث إذا اقتضى لا إ ذ ا خاصم فجر ويعني بالفجور أ ن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا وهذا مما يدعو إليه اليه ك كما ذ ب قال صلى الله صلى ل ع وسلم إ ي الكذب ك م و ا فإن الفجور وإن الفجور إلى وإن إلى النار الكذب يهدي يهدي وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ ب غ ض الرجال إ ل ى الله ا ل أ ل د الخصم وقد قال صلى الله عليه وسلم إ ن ك م لتختصمون إ ل ي ولعل بعضكم أ ن يكون أ ل ح ن بحجته من بعض و إ ن م ا أ ق ض ي على نحو ما أ س م ع فمن قضيت له بشيء من حق أ خ ي ه فلا ي أ خ ذ ه ف إ ن م ا أ ق ط ع له ق ط ع ة من النار وقال صلى الله عليه وسلم إ ن من البيان سحرا ف إ ذ ا كان الرجل ذا ق د ر ة عند ا ل خ ص و م ة سواء كانت خصومته في الدين أ و في الدنيا على أ ن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أ ن ه حق ويوهن الحق ويخرجه في ص و ر ة الباطل كان ذلك المحرمات من أقبح وفي م ن ن أخبث خصال ا ل ا ق و ف سنن أ ب ي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع وفي ر و ا ي ة له أ ي ض ا ومن على خصومة بظلم فقد باء بغضب من أعان على باء الله بغضب فقد الرابع إ ذ ا عاهد غدر ولم يف بالعهد وقد أ م ر الله بالوفاء بالعهد فقال و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسؤولا وقال واوفوا ق ل أ و بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا ا ل أ ي م ا ن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم ا ل ق ي ا م ة يعرف به وفي ر و ا ي ة إ ن الغادر ينصب له لواء يوم ا ل ق ي ا م ة فيقال أ ل ا هذه غ د ر ة فلان وخرجاه أ ي ض ا من حديث أ ن س ب م ع ن ى واخرج مسلم من حديث أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم ا ل ق ي ا م ة والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا ا ولهذا الله النبي الله نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وسلم وإن صلى عليه قتل لم ه في حديث بغير يرح ي ح عبد عمر عن بن من ر ل ي و ج د من مسيرة أربعين ع امر ا خ ج ه الله ب خ ا ا ر أمر ي وقد ل تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إ ذ ا أ ق ا م و ا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا و أ م ا عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أ ش د ونقضها أ ع ظ م إ ث م ا ومن أ ع ظ م ه ا نقض عهد الإمام على من بايعه من وفي ر ض ي به و الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م فذكر منهم ورجل بايع إ م ا م ا لا يبايعه إ ل ا لدنيا ف إ ن أ ع ط ا ه ما يريد وفى له و إ ل ا لم يفله وكذلك ي في التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب د العهود الغدر عقود العقود خ ل الوفاء والمناكحات اللازمة الوفاء بها إذا تراضوا بها و من من ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه ا ل خ ا ا م س ل خ ي ا ن ة في ا ل أ م ا ن ة ف إ ذ ا أ ؤ ت م ن الرجل أ م ا ن ه فالواجب عليه أ ن يؤديها كما يأمركم قال تعالى إن الله تؤد إن أن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أ د ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ائتمنك وقال في خطبته في ح ج ة الوداع من كانت عنده أ م ا ن ه فليؤدها إلى عليها من اتمنه وفي ق ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ل وجل تَعْلَمُونَ عز وَأَنْتُمْ ا ل خ ا الأمانة من خصال النفاق ن من ة في وفي حديث ابن مسعود من قوله وروي م ر ف و ع ة القتل في سبيل الله يؤتى ك كل ف ر إلا الأمانة ذنب ي بصاحب ا ل أ م ا ن ة فيقال له أ د أ م ا ن ت ك فيقول أ ن ا يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال اذهبوا به إ ل ى ا ل ه ا و ي ة فيهوي فيها حتى ينتهي إ ل ى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إ ذ ا ر أ ى أ ن ه قد خرج منها زلت فهوت وهو في اثرها أبد ابد ل آ ي ن ق ا ل و ا ل الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة ل أ م ا ا ن ة في في في ح د ي ث وأشد ذلك الودائع وقد روي ذلك ع ن محمد بن كعب ا ل قال ر ض ي أنه س ت ن ب ط ما في هذا ا في ح حديث د ي أعني ث آ ي ة المنافق ثلاث من ا ل ق ر آ ن فقال مصداق ذلك في كتاب الله تعالى إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهد إ ن ك لرسول الله إلى إن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال تعالى يشهد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 إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال إ ل ى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام ثم تلا قوله ف أ ع ق ب ه م نفاقا في قلوبهم وحاصل ا ل أ م ر أ ن النفاق ا ل أ ص غ ر كله يرجع إ ل ى اختلاف ا ل س ر ي ر ة و ا ل ع ل ا ن ي ة قاله الحسن وقال الحسن أ ي ض ا من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر و ا ل ع ل ا ن ي ة واختلاف الدخول والخروج و ق ا ل ط ا ئ ف ة من السلف خشوع النفاق أ ن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع وقد روي معنى ذلك عن عمر وروي عنه أ ن ه قال على المنبر إن ن أخوف أخاف ف ما عليكم م ا ا ل قالوا ع ل ل ي م ق ا كيف يكون المنافق عليما قال يتكلم ب ا ل ح ك م ة ويعمل بالجور أ و قال المنكر وسئل ح ذ ي ف ة عن المنافق فقال الذي يصف ا ل إ ي م ا ن ولا يعمل به وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أ ن ه قيل له إ ن ا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إ ذ ا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا وفي لتكلمون رسول وسلم وفي رواية حذيفة النفاق عليه المسند قال كلاما كنا الله الله قال لنعده على صلى إنكم عن إن عهد إ ن كان الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا و إ ن ي لاسمعها من أ ح د ك م في اليوم في المجلس عشر مرار قال بلال بن سعد المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر ومن هنا كان ا ل ص ح ا ب ة يخافون النفاق على أ ن ف س ه م وكان عمر ي س أ ل ح ذ ي ف ه عن نفسه وسئل أ ب و رجاء العطاردي هل أ د ر ك ت ما أ د ر ك ت من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق فقال نعم إ ن ي أ د ر ك ت منهم بحمد الله صدرا حسنا نعم شديدا نعم ابن سلاثين من النبي عليه مليكة وسلم شديدا شديدا أدركت البخاري في صحيحه وقال ابن أبي وقال وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ي خ ا ف ا ل نفاق على نفسه و يذكر عن الحسن قال ما خافه إ ل ا مؤمن و لا أ م ن ه إ ل ا منافق انتهى و ر و ي عن الحسن أ ن ه ح ل ف ما مضى مؤمن قطو لا بقي إ ل ا و هو من النفاق مشفق و لا مضى منافق قطو لا بقي إ ل ا و هو من النفاق آ م ن و كان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق وسمع رجل أ ب ا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته فلما سلم قال له ما ش أ ن ك و ش أ ن النفاق فقال اللهم غفرا ثلاثا لا ت أ م ن البلاء والله إ ن الرجل ليفتن في س ا ع ة و ا ح د ة فينقلب عن دينه والاثار عن السلف في هذا كثيرة هذا جدا قال س ف ي النفاق ن ا ث و ر ي ي خلاف ما ب ن وبين ا المرجئة ثلاث ذ ك ر م ن ه ا ل نحن ن ق وهم ل النفاق و يقولون لا نفاق وقال ا ل أ و ز ا ع ي قد خ ان ف عمر ا ل ف ا ق عمر ل قيل له ى نفسه ن ه إ يقولون إن ع م لم يخف أ ن يكون يومئذ منافقا حتى س أ ل حذيفه ة ولكن خاف أ ن يبتلى بذلك قبل أ ن يموت قال هذا قول أ ه ل البدع يشير إ ل ى أ ن عمر كان يخاف النفاق على نفسه في الحال والظاهر ر أراد أن عمر الأصغر الأصغر وذريعة الأكبر بريد أنه أن أن كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر. والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق يخاف الحال كما أن المعاصي ا على ك في وسيلة ف إلى ل فكما يخشى على من أ ص ر على ا ل م ع ص ي ة أ ن يسلب ا ل إ ي م ا ن عند الموت كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا يخشى فيصير من منافقا أن أصر وسئل ا ل إ م ا م أ ح م د ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق فقال ومن يامن على نفسه النفاق وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أ و ص ا ف النفاق العملي منافقا وروي نحوه عن حذيفه وقال الشعبي من كذب فهو منافق وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقه من اهل الحديث وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره سبق أحمد الكتاب مرتكب الكبائر في الاختلاف في الإمام ذكر عن الملة أم لا واسم الكفر أ ع ظ م من اسم النفاق ولعل هذا هو الذي أ ن ك ر ه عطاء عن الحسن إ ن صح ذلك عنه ومن أ ع ظ م خصال النفاق العملي أ ن يعمل ا ل إ ن س ا ن عملا ويظهر أ ن ه قصد به خ ي ر و إ ن م ا عمله ليتوصل به إ ل ى غرض له س ي ء فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى بهذه غرضه ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أ ظ ه ر ه وتوصل به إ ل ى غرضه ا ل س ي ء الذي أ ب ط ن ه وهذا قد حكاه الله في القران آ ن عن ل م ا واليهود ف فحكى ق ي ن عن المنافقين أنهم ا ت خ ذ و ا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين ل م م ؤ ن ي ن لمن وإرصادا حارب ا ل ل ه و ر س و وليحلفن ل قبل ه من إ ن أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى والله يشهد إ ن ه م لكاذبون و أ ن ز ل في اليهود لا تحسبن الذين يفرحون بما أ ت و ا ويحبون أ ن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ب م ف ا ز ة من العذاب ولهم عذاب أليم وهذه اليم آ نزلت في اليهود س أ ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه و أ خ ب ر و ه بغيره فخرجوا وقد أ ر و ه أ ن ه م قد أ خ ب ر و ه بما سالهم أ ل ه م عنه و ك ك وفرحوا بما أتوا بما ا من م ت ن وما سئلوا عنه قال ذلك ابن عباس وحديثه مخرج في الصحيحين وفيهما ذلك أبي عن سعيد وحديثه في أيضا مخرج أ ن ه ا نزلت في رجال من المنافقين كانوا إ ذ ا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه ف إ ذ ا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم مسعود وسلم أن ابن عن الغزو اعتذروا وحلفوا وأحبوا يفعلوا النبي الله إليه صلى عليه قال وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا والمكر و ا ل خ د ي ع ة في النار وقد وصف الله المنافقين ب ا ل م خ ا د ع ة و أ ح س ن أ ب و العتاه ي في قوله ليس دنيا إ ل ا بدين وليس الدين إ ل ا مكارم ا ل أ خ ل ا ق إ ن م ا المكر و ا ل خ د ي ع ة في النار هما من خصال أ ه ل النفاق ولما تقرر عند ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ن النفاق هو اختلاف السر و ا ل ع ل ا ن ي ة خشي بعضهم على نفسه أ ن يكون إ ذ ا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا والأولاد والأموال الذكر والاشتغال بالأهل إلى ذلك كما في صحيح مسلم عن ح ن ظ ل ة ا ل أ س ي د ي انه مر ب أ ب ي بكر وهو يبكي فقال ما لك قال نافق ح ن ظ ل ة يا أ ب ا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا ب ا ل ج ن ة والنار ك أ ن ر أ ي عين ف إ ذ ا رجعنا عافسنا ا ل أ ز و ا ج والضيعه فنسينا كثيرا قال أ ب و بكر فوالله إ ن ا لك ذلك فانطلقا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ح ن ظ ل ة قال نافق ح ن ظ ل ة يا رسول الله وذكر له مثل ما قال ل أ ب ي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم ا ل م ل ا ئ ك ة في مجالسكم وفي طرقكم ولكن يا ح ن ظ ل ة س ا ع ة و س ا ع ة وفي مسند البزار عن أ ن س قال قالوا يا رسول الله إ ن ا نكون عندك على حال ف إ ذ ا فارقناك كنا على غيره قال كيف أ ن ت م وربكم قالوا الله ربنا في السر و ا ل ع ل ا ن ي ة قال ليس ذاكم النفاق وروي من وجه آ خ ر عن أ ن س قال غدا أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هلكنا قال وما ذاك قالوا النفاق النفاق قال أ ل س ت م تشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله قالوا بلى قال فليس ذلك بالنفاق ثم ذكر معنى حديث ح ن ظ ل ة